كذلك مع مقاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب ووقفنا عند الباب الثالث من ابواب كتاب التوحيد وهو ما له بقوله رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب من حقق التوحيد من شرطية وحقق التوحيد حقق هذا فعل الشرط والفاعل ضمير مستر يعود إلى من الشرطي والتوحيد مفعول به وقوله دخل هذا جواب جواب الشرط ومعلوم أن جواب الشرط لا يتحقق إلا بتحقق فعل الشرط إذا جاء زيد أكرمته ان جاء زيد أكرمته كل منهما شرط لن يتحقق الإكرام إلا بمجيء زيده وكذلك هنا الدخول لن يتحقق إلا ها بتحقق التوحيد تحقق التوحيد من حقق التوحيد دخل الجنة دخل هو ضمير الى لمن الجنة كالتوحيد مفعول به بغير حساب هذا قيد لقوله دخل لأن الذي يدخل قد يدخل بحساب وقد يدخل بدون حساب فالإذن صار القيد هنا للاحتراز يعني للإخراج وهكذا الأصل في كل قيد سواء كان جارا او مجرورا أو كان ظرفا أو كان مفعولا به أو كان مفعولا مطلقا إلى آخر ما يذكره أهل النحو من المنصوبات ومن المجرورات حينئذ يكون ماذا يكون قيدا والذي جعل جوابا للشرط هو الفعل مقيدا ليس مطلق الدخول وإنما هو الفعل مقيد يعني دخول مقيد وليس المراد به مطلق الدخول ففرق بين النوعين باب من حقق التوحيد تحقيق التوحيد المراد به تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هكذا قال هنا في الحاشية وكذلك قال شهد الرحمن بن حسن في فتح المجيد والمعاصي وقال في قرة العيون والإصرار على الذنوب وهذا أولى لأن المراد به الذي يخدش في التوحيد في تحقيق التوحيد ليس هو مطلق الوقوع في المعصية وإنما المراد به الإصرار وفرق بين النوعين كما مر معنا فرق بين عبد يقع في معصية لا يحبها ولا يريدها ثم يتوب منها وبين عبد يقع في معصية وهو يحبها ويتلذذ بها فرق بين النوعين الثاني يكون فيه شيء من الخدش لتحقيق التوحيد وأما الأول فلا لأنه لا يكاد بل لا يسلم كل من آدم من الوقوع فيه في الخطأ وإنما حينئذ تكون التوى إذن تحقيق التوحيد يكون بالسلامة من ثلاثة أشياء الشرك بجميع أنواعه وشوائبه فيدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكذلك الشرك الخفي وإن قيل وهو مناسب كذلك بأن الشرك الأكبر غير مراد هنا لأن تحقيق التوحيد قدر زائد على اصل التوحيد أن المراد به الشرك الأصغر وكذلك الشرك الخفي وهذا حسن لأن تحقيق التوحيد ليس المراد به اصل التوحيد هذا مرة ويأتي إن شاء الله تعالى إنما المراد به قدر زائد على ماهيه التوحيد والمقصود بمهية التوحيد أصله ولن يوجد اصل التوحيد إلا باجتناب الشرك والمراد به الشرك الأكبر لأنه هو الذي يباين اصل التوحيد وأما الشرك الأصغر هذه يجامع التوحيد ولذلك الموحد لا يجتمع معه الشرك الأكبر وإنما يجتمع معه شرك الاصغر وكذلك الشرك الخفي إذا قد يقال بأن المراد هنا سلام من الشرك أي شرك الأصغر أو الخفي ولا باس به لماذا لان المقام هنا في بيان تحقيق التوحيد الذي هو قدر زائد على اصل التوحيد وإنما يحترز عن الشرك الاكبر في بيان اصل التوحيد ماهيه التوحيد لن توجد الا بماذا الا بمجانبه الشرك الأكبر كذلك البدع وكذلك الاصرار على المعاصي فالمراد حينئذ بالذنوب في قول شهد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد مراد به الإصرار عليها لا الوقوع فيها فإن الوقوع في المعصية لا ينافي التحقيق إلا إذا اصر إذا أصر ارتفع عنه وصف التحقيق للتوحيد وأما إذا وقع في ذنب ما وتاب وسافر ثم وقع بعد ذلك في ذنب وتاب وسافر هذا لا ينافي, لا ينافي التحقيق للتوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة هذا جزم آم مقيد بالمشيئة قال دخل الجنة يعني قطعا نقطع به او لا نقطع به لماذا؟ لأن هذا بيان لحكم شرعي حكم شرعي يعني لا نقول الشرك محرم إن شاء الله تعالى الربا محرم إن شاء الله تعالى نقول هذا نقيده قل لا هذا نقطع به بس كذلك لكن زيد من الناس إذا وقع في الربا أكل الربا هو معرض للوعيد إن شاء الله تعالى بس كذلك حينئذ التقييد يكون للتعيين بالمشيئة وأما بيان حكم الله تعالى فلا يقيد به بالمشيئة بل هو مقطوع به وهكذا بسائل المحرمات سائل المحرمات ولذلك المصنفون رحمه الله تعالى جزمه قال دخل الجنة يعني سيدخل الجنة قطعا لكن هذا حكم عام يعني مطلق وأما التعيين بزيد من الناس انه حقق التوحيد هذا يحتاج إلى نص خاص فجزم المصنف بالحكم ولم يعلق بالمشيئة لأن الجنه مضمونة له لغير بغير حساب لان هذا حكم شرعي اما المعين كزيد من الناس فيعلق به بالمشيئه قوله بغير حساب أي ولا عذاب لماذا نقول أي ولا عذاب لان النص دل على ذلك كما سياتي المصنف رحمه الله تعالى ذكر جزءا من من الثواب المرتب على على ماذا على تحقيق التوحيد قال بغير حساب أي ولا عذاب أي ولا ولا عذب هذا موافقة ومطابقة للحديث وقد يقال بأنه إذا نفي الحساب نفي تعذيب إذا لم يحاسب حينئذ معناه مآله إلى الجنة فلن،, فلن يعذب ولذلك اختصر المصنف الرحمة تعالى النص وقول بغير حساب كما جاء في الحديث أي لا يحاسب على المعاصي ولا على غيرها لا يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها وكذلك بغير حساب أي لا في القبل ولا في ما بعد ذلك قال الشارحون رحمه الله تعالى أي, أي هذه ما نوعها تفسيرية هكذا دائما أي تفسيرية بفتح الهمزة وإسكان الياء أي هذه تفسيرية, تفسيرية أي هذا باب هذا لماذا ذكر هذا نعم لما ذكر هذا لما زاد هذا تقدير للمبتدا في السابق بين لك شرح لك والان يختصر اولا قال باب خبر ابتدائي محذوف تقديره كذا شرح لك وما بعد ذلك ياتي ماذا ياتي مختصر ياتي على جهه الاختصار أي هذا بابه فقدر لك هذا المصنف لم يقل هذا وانما هو مراد لان قوله باب من حقق التوحيد هذا خبر ابتدائي محذوف تقديره هذا فبين لك الشارح رحمه الله تعالى ذلك المحذوف أي هذا هذا مبتدا باب هذا خبر باب فيه أدلة من الكتاب والسنه أدلة من الكتاب والسنة لان الادله انما تكون من الوحي ولذلك قيدها بين الكتاب والسنه إن كان المساله محل اجماع لكن الاجماع لابد ان يكون له مسند من كتاب أو سنه فيه أدلة من الكتاب والسنه تدل هذه الأدلة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب زاد ولا عذاب اتباعا للنص وإن كان المصنف رحمه الله تعالى اختصر فقال بغير حساب هذا الاختصار لا غضبت فيه قال رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه لما ذكر التوحيد وفضله ذكر التوحيد في أي باب هذا الباب الثالث نحن ذكر التوحيد ذكره بعده فضله ناسب أن يذكر تحقيقه متى ذكر التوحيد قلنا الباب الأول مختلف فيه هل نقول باب معنى التوحيد أو باب حكم التوحيد فيه قولان فيه قولان مصنفنا جرى على ما جرى عليه صاحب التيسير شخص رحمه الله تعالى حفيد الإمام وهو قد ذهب إلى أن المصنف رحمه الله تعالى عنى بالباب الأول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى آخره عنا به بيان معنى التوحيد وقلنا هذا فيه, فيه نظر لأن المصنف رحمه الله تعالى سيأتي يذكر بابا يتعلق بتفسير التوحيد وشهادة ان لا اله إلا الله حينئذ يناسب أن يذكر أولا الحكم ثم بعد ذلك تتشوف النفس تشتاق كما أنه إذا ذكر الفضل تتشوف النفس وتشتاق لمعرفة ما هو, ما هو الشيء الذي يرتب عليه هذا الفضل العظيم فبين الحكم أولا أنه واجب وجوب التوحيد بل هو اوجب الواجبات ثم بين شيئا من فضائله باب فضل التوحيد وما يكفر من, من الذنوب ثم ذكر تحقيق التوحيد ولو تأملت في التبويب باب من حقق التوحيد هذا واضح دخل الجنة بغير حساب أليس هذا من فضائل التوحيد؟ جواب بلى ولذلك قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى في قول السديد هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وهو كذلك لكن لكن باعتبار آخر لأن تحقيق التوحيد لن يتم إلا إذا ورد أصل التوحيد فهو مكمل له كذلك حينئذ لما كان ثم تناسب بين أصل التوحيد وتحقيق التوحيد كان ما رتب على تحقيق التوحيد مرتب على على اصله حينئذ نقول هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له هكذا قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى لانه من فضائله دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب لكن ليس لكل موحد وانما لبعض الموحدين لبعض الموحدين حينئذ نكون من فضائله التوحيد. قال لما ذكر التوحيد أي معناه وعلى اختيارنا نقول لما ذكر حكم التوحيد وهو الوجوب أو الواجبات لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه فانه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه كمال الفضل لا أصل الفضل كمال تحقيقه لا أصل التوحيد فرق بين الاثنين كمال الفضل كمال التوحيد أصل الفضل أصل التوحيد إذن يثبت مطلق الفضل على أصل التوحيد أو إن شيء تقول على مطلق التوحيد والكمال المطلق للتوحيد المطلق كمال المطلق الذي عينه بهذا الباب متى يكون الكمال المطلق في التوحيد إذا حققه بجميع شروطه بمعنى أنه يسلم من الشرك بأنواعه وكذلك من البدع بأنواعها وكذلك من الإصرار على على المعاصي هذا كمل التوحيد عندهم فإذا كمل التوحيد عنده ترتب عليه الفضل مطلق الفضل أو الفضل المطلق لا شك أنه الفضل المطلق وهو دخول الجنة بغير حساب ولا ولا عذاب إذن لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه على الوجه الذي ذكرناهم قال وتحقيق التوحيد قدر زائد على ما هي التوحيد الذي ذكرناه السابق يعني أصل التوحيد هو ما يتميز به المسلم عن الكافر ما يتميز القدر الذي يقال بأنه مسلم فإن زال قلنا كافر هذا الذي نقول فيه أصل التوحيد يعني الشيء الذي يدخل به الإسلام وهو قول لا إله إلا الله مع معرفة معناها والتزام لوازمها التي فواتها يؤثر في إبطال قول لا إله إلا الله مع اجتناب نواقض الإسلام حينئذ نقول هذا هو القدر الذي يكون به الإنسان مسلما إن انتفى انتفى عنه وصف الإسلام هذا الذي يعنى إذا التوحيد له أصل وله كمالان كمال واجب وكمال مستحب اصل التوحيد الذي ذكرناه سابقا كمال الواجب الواجبات وكذلك المنهيات التي لا يؤثر ترك الواجب في الواجبات والتلبس في المنهيات بالخروج من المله هذا قيد لا بد منه لأن من ترك الواجبات ما يكفر به ومن فعل المنهيات ما يكفر به إذا لا نقول اللوازم كما يعبر كثير هكذا اللوازم ترك فعل الواجبات وترك المنهيات لا يتلبس بها حينيذ نقول له هذا في تفصيل الواجبات على نوعين منها ما تركه ها يفارق به الملة كترك الصلاة والزكاة على قول ومنها ما هو منهي لو تلبس به لفارق الإسلام كالتلبس بالشرك مثلا أو سجود للصنم أو نحو ذلك فإذا تلبس بشيء من هذه المنهيات تقول فارق الإسلام، لكن لو تلبس بالزنا هذا منهي تقول لا يفارق الإسلام، لأنه مجرد معصية وارتكاب المعاصي عند أهل السنة والجماعة لا يفارق به الإسلام وليس مطلق المعاصي وإنما المعاصي التي تقابل الكفر إذن فرق بين ترك واجب يفارق به الإسلام وترك واجب لا يفارق به الإسلام، وكذلك فعل منهي يفارق به الإسلام وفعل منهي لا يفارق به الاسلام اذن لوازم التوحيد اما واجب واما منهي عنه وفيه التفصيل الذي ذكرناه اذن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهيه التوحيد والمراد بالماهيه الحقيقه وعصرها التي ان وجدت وجد التوحيد وان انتفت انتفى التوحيد ثم قالوا تحقيقه من وجهين اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين ان التحقيق هنا ليس مراد به مطلقة سنية إنما قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا قال وتحقيقه من وجهين واجب ومندوب يعني منه واجب يأثم بتركه ومنه مندوب لا به بتركه فالواجب الذي يأثم بتركه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك قال شوائب الشرك ليس أصل الشرك وإنما شوائب الشرك الأصغر وشرك الالفاظ وشرك الخفي كل ذلك يجامع اصل التوحيد لكنه لا يجامع كمال التوحيد كذلك حينئذ فرق بين ان يقال التخليص من الشرك اصل الشرك فيدخل فيه الشرك الاكبر وبين أن يقال تخليص من شوائب ما يشوب التوحيد من الشرك الذي لا ينافي اصله اذن قول من شوائب الشرك قد يفهم منه ما ذكرناه سابقا أن التحقيق هنا لا نشترط فيه قيد السلام من الشرك الأكبر، وإنما نشترط فيه قيد ما من شرك الأصغر والشرك الخفي ويدخل فيه كذلك الشرك الألفاظ. قال وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولا شك أن البدع المراد بها هنا ليست البدع المكفرة. يعني البدع المكفرة تعتبر من النواقض، إن كان بعضها عنده العلم لا. لا يعتبر من النواقض لوجود الاختلاف فيه وإلا العصل فيها أنه إذا كانت مكفرة فعلى اصل ذكرناه سابقا ووقع في الكفر العصل فيه أنه يسمى كافرا وينظر فيه بحاله قال عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي أطلق هنا لأنه وافق صاحب فتح المجيد وكأنه أخذ العبارات أو اختصر شيئا من فتح المجيد وصاحب الفتح في قرة العيون قيده. يعني لم يطلق العبارة هنا وهذا محل إشكال قيل المعاصي معناه كل ما وقع في معصية حينئذ لم يكن محققا للتوحيد وليس الأمر كذلك بل الصحابة منهم من وقع في ذنب ومنهم من استوى الى اخره حينئذ نقول الشرط في تحقيق التوحيد هو الإصرار وفرق بين الإصرار وبين مطلق الذنب فاذا كان كذلك فالذنب أو مطلق الذنب هذا يجامع تحقيق التوحيد فيكون محققا للتوحيد وقد اذنب كذلك حينئذ يستغفر ويتوب وينيب الى الله عز وجل ولا يؤثر في تحقيقه للتوحيد أما الإصرار حب المعصية هذا يدل على أنه قد تعلق بها وأحبها وآثرها على أمر الله عز وجل حينئذ القلب صار متعلقا صار انجذاب وإذا حصل انجذاب للمعصية أثر فيه في التوحيد ومر معنا أن الشيخ الإسلام الحمد تعالى يقول أن التوحيد انجذاب الروح إلى الباري جل وعلا فإذا حصل انجذاب إلى غير الباري الله وعلا كمعصية نحوها حينئذ نقول هذا نوع تعلق ولعلكم تذكرون أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات عرف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالتعلق هذه كلها يفسر بعضها بعضا افراد الله تعالى بالتعلق عن لا يتعلق بمخلوق البته، فإذا كان كذلك فإذا حصل حب للمعصية حينئذ اثرها على مراد الله عز وجل فيكون عنده شيء من الإصرار وإذا حصل إصرار حينئذ قدح في تحقيقه للتوحيد إذن قوله والمعاصي هذا الاطلاق فيه في نظر قال فالشرك ينافيه بالكلية فهذه للتفصيل فالشرك ينافيه بالكليه هذا فيه شيء من التعارض مع قوله وتصفيته عن شوائب الشرك لأن عبارة شوائب الشرك عند أهل العلم لا تطلق على أصل الشرك في الاستعمال في باب التوحيد إذا قيل شوائب الشرك لا يدخل الشرك الاكبر لماذا لان شوائب الشرك معلوم انها الاشياء التي يتعلق بها الموحد ولا تنافي اصل التوحيد فاذا كان كذلك فقوله فالتو... فالشرك ينافي الكليه هذا قد يكون كلاما مستقلا يعني غير تابع لما سبق لكن فيه اشكال على كل هو الذي نذكره الآن أن الشرك الاكبر ينافي اصل التوحيد بمعنى انه يخرج به من المله ثانيا شوائب الشرك المراد بها انها تجامع التوحيد بمعنى ان المتلبس بها لا يكون كاف لا يكون مشركا كالشرك الاصغر والشرك الخفي والشرك الالفاظ قال فالشرك ينافيه بالكليه يعني الشرك الاكبر ينافيه بالكليه يعني ينافي اصله اصل التوحيد بالكليه والبدع تنافي كماله الواجب كماله الواجب هذا لا اشكال فيه والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه وكذلك المراد به الاصرار على المعاصي اصرار على على المعاصي الشرك الاكبر إذا اردنا التقابل حينئذ نقول ماذا عندنا اصل التوحيد ثم ياتي بمرتبة الثانيه كمال التوحيد الواجب ثم ياتي كمال التوحيد المستحب كمال التوحيد المستحب هذه المذكورات شوائب الشرك الذي هو أصلاً قبل ذلك الشرك الأكبر ينافي أصله ينافي اصل التوحيد يعني لا يجتمعان البدع المفسقة ليست المكفرة أو المكفرة عند من لم يكفر بها حينئذ هذه تنافي كمال التوحيد الواجب وكذلك الإصرار على المعاصي ينافي ها كمال التوحيد الواجب كمال التوحيد الواجب ليس المستحب لا الصواب ليس المستحب تنافي كمال التوحيد الواجب لانه ياثم اذا قيل للمسحب لو تركه لا ياثم فاذا كان كذلك حينئذ نقول تنافي كمال التوحيد الواجب وقد ذكرت سابقا في شرح كتاب التوحيد انها تنافي كمال التوحيد المستحب هذا سبق لسان وليس بصواب صواب انها تنافي كمال التوحيد الواجب لان كمال التوحيد المستحب لو تركه لا يثرب عليه كالذي الذي يقابل الآية التي في سوره فاطر ها فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات كل ما اثم بفعله كبدعه أو معصية فهو داخل في قوله فمنهم ظالم لنفسه كذلك اما المقتصد هذا لم ي... لم يترك واجبا ولم يفعل منهيا عنه ولكنه ترك ماذا ترك المستحبات تلبس بشيء من المكروهات وأما السابق بالخيرات فهذا أتى بماذا بالكمال كله كمال الواجب والمستحب فأتى بالحبي المستحبات وترك جميع المكروهات. إذن يتقابل مع ما سبق قال هنا رحمه الله تعالى فالشرك ينافيه بالكلية والبدع تنافي كماله الواجب ولعله أدخل الشرك الأصغر في البدع والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابهم فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه انظر هذا فيه شيء من العبارة والتوسع فيه لأن عرفنا أن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهيه التوحيد إذا لن يتم له اصل التوحيد إلا بمجانبة الشرك الأكبر حتى يسلم منه ولن يتم له القدر الزائد على ماهيه التوحيد الذي هو تحقيق التوحيد إلا بالسلامة من شوائب وجمع بينه المصنفون رحمه الله تعالى قال فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي أي الإصرار عليها قال والمندوب تحقيق المقربين ترك ما لا بأس به حذرا مما به باس. انظر هنا لم يجعل فيه ماذا تركا لواجب أو فعلا لمنهي عنه بل علقه بشيء آخر ما يتعلق بالسابق به بالخيرات والمندوب تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به يعني شيء ليس به بأس حذرا مما به بأس يعني خشية أن يوصلهم إلى شيء من المحذور يعني من الاكثار من المباح هذا المراد به تركوا الاشتغال بالمباحات والاكثار منها خشية أن يوقعهم في محذور شرعي وإذا كان كذلك حينئذ يسمى ماذا يسمى تحقيق التوحيد لكنه من جهة وصفهم بالمقربين وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله هذا كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني حقيقة التوحيد الكامل وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله فلا يكون في قلبه شيء لغيره هذا تفسير للانجذاب ما حقيقته كيف يفسر نقول لا يبقى في قلبه شيء لغير الله عز وجل لا يتعلق لا بمخلوق ولا بمال ولا منصب ولا جاه إلى آخر فلا يكون في قلبه شيء لغيره فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فإذا حصل تحقيقه بما ذكر قال شيخ الإسلام بأن, بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال هذه عبارة ليت وذكرها يعني امتلأ قلبه بالإيمان والإخلاص والتقوى والصلاح بقي شيء آخر وهو ماذا العمل فالعمل داخل في مسمى التوحيد لن يكون موحدا إلا إذا كان عاملا التوحيد ليس كلام التوحيد علم وعمل وهي المسألة المهمة الكبيرة التي عنون لها شيخ الإسلام في آخر كتاب كشف الشبهات فليرجع إليه كشف الشبهات هذا ضروري فقال مسألة مهمة يغفل عنها الكثير لا سيما المرجع فعندما التوحيد كلام قول فقط قال لا إله إلا الله وانتهى الأمر دخل الجنة بغير حساب ولا, ولا عذاب لكن لا عند أهل السنة والجماعة لابد أن تصدق الأعمال هذه الكلمة فإن لم يكن عمل ما نفعته لو قال مئة ألف مرة لا تنفع لا إله إلا, إلا الله لابد أن يعمل لمقتضاها قال بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن إنقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انظر الاختصار أحيانا يخل به بالاصل قال هنا فإذا حصل تحقيقه بما ذكر بأن امتلأ قلبه بالإيمان وصدقته الأعمال وفسر التصديق بالنقيات لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حسابه هذا الذي يكون محققا لي للتوحيد بد أن يمتلئ القلب الإيمان والتوحيد والإخلاص فكلما امتلأ القلب بالإخلاص لن يتعلق القلب بأحد سوى الله عز وجل ثم بد من علامة ودليل وهو تصديق الأعمال فالتصديق إن فسر به الإيمان في اللغة أو في الشرع قلنا التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل كذلك فإذا كان كذلك فلا إشكال في تعريفه بالتصديق لو فسر بهذا المعنى فصدقته الاعمال يعني تصدق ما في القلب من اخلاص فان لم يفعل ولم يعمل قلنا انت كاذب انت كاذب فاذا قال شققتم عن قلبي قل نعم تبي هذه الفائده قل نعم ما الذي دلك على ان ما في قلبه قد انتفى من التصديق قوله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله ها فاتبعوني وجميع النصوص والاجماع الدال على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ومعنى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أن الأعمال إذا انتفت يعني لم يعمل خيراً قط حينئذ نقول ماذا؟ قد انتفت تصديق من قلبه انتفت تصديق من قلبه هذا محل إجماع لا يجزئ اعتقاد القلب حتى ينطقه ولا يجزئ اعتقاد القلب مع النطق حتى يعمل لابد من هذه القيود الثلاث قال رحمه الله تعالى إذن قال ولم يجرح انتبه هذه ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي. فدل ذلك على أن التعبير بالمعاصي فقط كما في فتح المجيد ففيه نظر فيه نظر إنما القيد لأن هذا قد يفهم خطأ بأن كل من وقع في معصية ولو مرة واحدة في العام أنه قد قدح في تحقيقه للتوحيد وليس الأمر كذلك بل الأولياء الكمل والسادات الأولياء قد يقعوا في معصيته وإذا وقع في معصية وتاب منها هذا لا يقدح في تحقيقه للتوحيد وإنما إذا أصر والعلّة واضحة بينه لأن الذي يقع في معصية ما دون أن يتعلق بها قلبه حينئذ لم يحصل ماذا؟ انجذاب للروح بهذه المعصية وإنما لهوى لغفلة لي سهو ونحو ذلك يقع في معصيته أما الذي يصر لا هذا أحبها وآثارها وسعى إليها ولذلك قال العلم إذا سعى إلى معصية فمنع منها حينئذ ماذا؟ ياثم أو لا يأثم؟ يأثم لأنه قد تعلق قلبه بها قال فإذا حصل تحقيق بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام هكذا عبر المحشي وفي الأصل فهو الذي يدخل الجنة بغير حساب. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاء والخالية عن حقائق الإيمان ولا يتم ذلك إلا بالعلم والعمل معا لأن هذا هو مسمى التوحيد علم وعمل كما أن مسمى الإيمان علم وعمل لأنه لا فرق في الشرع بين أن يقال توحيد وإيمان وإسلام واحسان هذه كلها عبارات إذا انفردت ها ارتمعت وإنما نفرق بينها متى؟ عند الاجتماع فنقول هذا مراد به بعض الشريعة فيسمى بكذا وأما إذا انفردت فقيل التوحيد دخل فيه ماذا القلب أعمال القلوب وأعمال الجوارح وإذا قيل الإيمان كذلك إلى آخر ما هو معلوم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين بدأ بقوله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ولم يكن من من المشركين قال الشارح وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين هذه اربع صفات ولو قيل قانتا لله لله صفه خامسه لا إشكال فيه قال وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغايه في تحقيق التوحيد واثنى عليه بها فقال كان أمة كان أمة كان ولا زال يوصف أمة أي اماما اقتدى به حينئذ كان ليست على بابها بمعنى أنها ليست على بابها لأنها فعل ماضي والفعل الماضي يدل في أصل على ماذا على شيء قد وقع وانتهى قام زيد في الزمن الماضي انتهى الآن ليس بقائم فالأصل فيه أنه يدل على انقطاع قام زيد يعني قام في الزمن الماضي والآن ليس بقائم قطعا فحينئذ نقول دل على وقوع حدث في زمن قد انقطع وقضى حينئذ يثبت له في الزمن الحال نقيض أو يسكت عنه يكون مسكوتا عنه هذا الأصل فإذا قيل كان حينئذ إما أن تدل على شيء قد وقع في الزمن الماضي وانقضى وإما أن تسلب دلالتها دلالت على الزمن حينئذ تكون ملازمه للسمرار وهذا بهذا القيد هي التي تحدث عنها الاصول هل تفيد العموم أو لا؟ هل تفيد العموم او لا؟ من صيغ العموم المختلف عند الأصوليين كان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال كذا وكذا. كان فعله مرة واحدة فقط. فنفعله مرة واحدة أو أنه كان كلما دخل الخلاء قال كذا وكذا. المراد به كلما دخل الخلاء. مع كوني كان في الاصل تدل على قطاع. لكن نقول في هذا المقام هي دالة على على العموم هذا الأصل ومثل وكان الله غفورا رحيما كان ملازما لي لهذا الوصف إذن كان ابراهيم أمة قانتا لله هذا ملازم لي وصفه كان أمة أي إماما والامه مر معنا في قوله وقد بعثنا في كل أورى. أمة أن الامه يأتي على معاني ياتي على معان يعني اما أن ياتي بمعنى الامام كالآية التي معنا واما ان ياتي بمعنى الجماعه في كل امه اي في كل قرن وطائفة واما ان ياتي بمعنى المله إن وجدنا اباءنا على امه على دين وملة واما ان ياتي بمعنى الزمن مثاله والذكر بعد بعد امه يعني بعد بعد زمن قال كان امه اي اماما على الحنيفيه قدوة يقتدى به قدوة قدوة قدوة يلوز فيه الوجهات قيل المشهور هو الضم والكسر عارض وقيل العكس قدوة قدوة قدوة اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيا اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيا به وهذا معنى الأسوة والإسوة كذلك هي وجهان وقراءتان أسوة لقد كان لكم في رسول الأسوة يعني قدوة نفعل مثل ما فعل ونترك مثل ما ما ترك والعله هي ذات الفعل وذات الترك. هذا الأصل نفعل كما فعل لماذا لأجل أنه فعل لأجل أن لذلك لأنه هو دليل هو شرع عنه نفعل كما فعل لأجل أنه فعل ونترك كما ترك لاجل أنه ترك إذن لذاته تركه ولذات فعله هذا الذي يعتبر شرعا ولذلك صار ماذا صار اسوا قال أي اماما على قد قدوه يقتدى به فهو متبوع معلما للخير معلما للخير او سماه قدوه لما اجتمع فيه او لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها يعني أمة كأنه أراد به أنه قد اجتمعت فيه أخلاق الأمة فصار ماذا؟ صار أمة هو قائم مقام جمع كبير يطلق على هذا الجمع أنه أمة هذا محتمل للمعنى والقولان متلازمان قولان متلازم لأنه إذا صار إماما متبعا اقتدى به الأمة ففعلوا فعلهم وإذا اجتمعت فيه الأخلاق التي في الأمة صارت الأمة فاعلة فعلهم إذا قولان متلازمان هذا الذي عنه فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك قانتا هذا الوصف الثاني أي خاشعا مطيعا خاشعا مطيعا والقنوت دوام الطاعة فهو مطيع لله تعالى وليس ذلك فحسب لأن الإنسان قد يطيع لكنه لا يثبت على الطاعة متى يكون قانتا إذا أطاع ولازم الطاعة الذي هو يعبر عنه بالاستقامة الاستقامة ليست يوما أو يومين صحيح وإنما هي الثبات على على الطريق ثبات على المنهج ثبات على على الحق وأما فعل الطاعة مرة ومرتين هذا لا يسمى قنوتا كطالب العلم لا يقال طالب علم إذا كان يطلب يوما أو يومين طالب حدث فاعل مثل قانت يعني يدل على صفة لازمه ثابتة الذي يطلب الساعة والساعتين في اليوم أو يوما ويترك اياما هذا لا يسمى اصلا ماذا طالب علم يطلب علم يأتي به صيغة فعل المضارع وهنا قانتا لله أنه مطيع لله تعالى دائم ملازم ثابت على طاعة الله تعالى والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب يعني هذه صفة لازمة له ليس يفعله مرة أو مرتين إنما هو ملازم لي لذلك قال حنيفا هذا وصف ثالث ولم يذكر قول قال لله لو ذكره لكان أجود لماذا لأن فيه إشارة الى. لانه قد يفعل الطاعة ولا يكون مخلصا فيها حنيفا أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد وعبر بعض بالميل حنفه والميل يكون في القدم ولذلك سمي به هنا أي مائلا عن الشرك وإذا كان مائلا عن الشرك بمعنى أنه لا يجتمع معه لا يقابله فإذا كان كذلك فدل على أنه قد خلوصا من الشرك كله بحذفيره الشرك الاكبر. والشرك أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه فالحنيف هو المستقيم هكذا عبر ابن القيم رحمه الله تعالى فالحنيف هو المستقيم وعند العرب ما كان على دين إبراهيم يعني يسمى ماذا؟ يسمى حنيفا وهذا يدل على أن العرب كانت تعرف ملة إبراهيم لذلك كانت تعرف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينئذ بقيه بعض الاثار التي وجدت الى ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من قوله تعالى على فتره من الرسل ان يكون انقطاع الرسل رفع للشريعه او رفعا للشريعه بل قد تكون الشريعه باقيه ببقاء اتباع الرسل وتحفظ الشريعه او اصول الشريعه مع عدم وجود الرسول اذن لا يستدل بالايه على فترة من الرسل أن الشريعة قد ارتفعت لا هذا ليس بصوابه بل هذا يدل على أن الرسول قد قطع لم ياتهم رسول وهل يلزم من ذلك أنه قد ارتفعت الشريعة الجواب لا حجة الله تعالى قائمة على على العباده قال هنا وانتصب حنيفا على الحال يعني اعرابهم قال ولم يكن من المشركين هذا الوصف الرابع هذا الوصف الرابع لكن هذا الوصف الرابع دل عليه مضمون قوله قانتا لله إذا كان قانتا لله يعني مطيع لله تعالى وإذا كان مطيعا لله تعالى أتى بالتوحيد على وجهه ولا يسلم للعبد توحيده إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك بل من أهل الشرك والشرك حينئذ لن يتم لو التوحيد إلا بذلك وهذا تأكيد لما, لما سبق ولم يكن من المشركين فارقهم بالقلب واللسان والبدن لأن المجامعة مجامعه المشركين قد تكون بالقلب ولو لم يكن معهم بالبدن الذي يحب المشركين ويتشبه بالكفار حينئذ هو معهم بقلبه لكنه لم يكن معهم بها ببدنه هذا قد يفارق الإسلام قال فارقهم بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه من الشرك وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد يعني لم يكن قد حصل له البراءة من الشرك وأهل الشرك بأن فارقهم ولم يجامعوا مطلقا بأي وسيلة تفضي إلى المجامعه سواء كانت بالقلب أو باللسان بالثناء والمدح ونحو ذلك أو بالبدن حينئذ يدل على كمال تحقيق التوحيد لأنه لن يتم التوحيد إلا بذلك وما ذاك الا من اجل تحقيقه التوحيد بل ضم الى ذلك البراءه من المشركين ان يتبرى منهم وصاه ان شاء الله تعالى في محله وعاب ما كانوا عليه وكفرهم كفرهم يعني نسبهم الى الى الكفر كفرهم يعني اعتقد ونسبه الى إلى الكفر فان لم يكفرهم ولم ينسب الكفر لم يحقق التوحيد بل لم يوجد عنده اثر أصل التوحيد اصلا اليس كذلك تكفيره أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعباد الأوثان هذا ضرورة من ضروريات الدين لن يتم توحيد عبد إلا باعتقاد كفر هؤلاء ايا كان كل من لم يكن موحدا فليس بمسلم وكل من لم يكن مسلما فهو مشرك كافر هذا قاعدة مطاردة القرآن كل من أوله إلى اخره يدل على هذا لأن التوحيد والإسلام له حقيقة أو لا؟ له حقيقة لابد أن تقول له حقيقة كالصلاة والزكاه والحج لها حقائق من لم يأتي بصفة الصلاة لن تقول هذا المصلين كذلك لم يأتي بالصلاة كذلك التوحيد له حقيقة والإسلام له حقيقة عبادة الله تعالى وحده إفراده جل وعلا بالتوحيد إلى آخرين يقول لن يتحقق وصف الإسلام ولا وصف التوحيد إلا بهذا المعنى إذا لم يوجد حينئذ ثبت نقيضه وهو ماذا؟ الكفر والشرك فإذا انتفى التوحيد ثبت الكفر والشرك إذ ليس عندنا منزل بين المنزلتين إما هذا وإما ذاك فتكفير من كفره الله تعالى هذا داخل في مفهوم التوحيد داخل في قوله فمن يكفر بالطاغوت إذا لم يكفر اليهود النصارى ما كفر بالطاغوت إذا لم يكفر من عبد الأوثان لم يكفر بالطاغوت إذا لم يترك الشرك الأكبر لم يكفر به بالطاغوت هذا لابد من اعتقاده لأنه جعله ماذا؟ جعله ركن في مفهوم التوحيد، وهذا محل يجمعنا. طغوت ما ذكر في القرآن إلا أريد به ما يفارق به المرء الإسلام، وليس عندنا طاغوت أكبر وطغوت أصغر، كله أكبر، يعني كله مخرج من من المله فحينئذ يقول فمن يكفر بالطاغوت مراد به يكفر بحقيقه الشرك بحقيقه ما عليه عقيده اليهود عقيدة النصارى هذا لابد تعتقد هذا اذا ما اعتقدت قلت لا ادري ما هم عليه لست بالمسلمين بالاجماع فحينئذ تكفيره يكون متعين على العبد اذا قال نعم هم عقيده فاسده لكن يمكن ان نجتمع حينئذ يقول هذا كذلك لم يكفر اليهود والنصارى وكل من لم يكفر اليهود النصارى فكفره لا شك في بال شيخ الاسلام لا يرى هذا شيخ الاسلام يقول لا شك في كفر من لم يكفره يعني انتم أيها ايها الموحدون وتتبرؤون من طرائق اليهود النصارى اذا ما كفرتم من لم يكفر اليهود النصارى انتم كفار نعم ونعتقد هذا <تصفيق> فمن يكفر بالطاغوت اذن البراءه من الشرك نفس ذات يعني حقيقه الشرك ثانيا المتلبس بالشرك ثالثا لابد من براءه باللسان وعقيدة ذلك في بالقلب قال هنا رحمه الله تعالى بل ضم إلى ذلك البراءه من المشركين وعاب ما كانوا عليه وكفره إذن نبغض الشرك حقيقة الشرك صرف العباده لغير الله تعالى نبغض من تلبس به بالشرك ولابد أن نعتقد كفرهم أنهم ليسوا بمسلمين هل هذه المسألة محل خلاف؟ محل خلاف لا نقول هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ولذلك ذكرنا في مسابق كلام شيخ السلام رحمه الله وقد يأتي معنا شاء الله تعالى ان تكفير لهود النصارى هذا معلوم من الدين بالضرورة ولذلك نقول من من أعرض لذلك مسألة العذر بالجهل قد توسع فيها بعض المعاصرين بأن من المسلمين من لا يكفر لهود النصارى جهلا منه لا يدري كيف يعرف لهود النصارى وبعضهم يحفظ القرآن وبعض من الدعاه بعض من الشيوخ الكبار المؤلفين في الفقه وغيره كالقرضاوي ونحوه وهؤلاء لا يكفرون اليهود والنصارى هذا من لم يكفرهم فهو كافر بالاجماع من لم يعتقد كفر هؤلاء الذين يعذرون من جهل كفر اليهود والنصارى بالجهل هذا كفر معلوم من الدين بالضروره هذا لا ينبغي ان يكون فيه فيه نزاع ولا ينبغي ان يجعل فيه خلاف ولا ينبغي أن يدخل تحت القاعده ان قلنا به بصحته بالجمله العذر به بالجهل قد يقال في عمي يلبس عليه قد يقال في من لم يعرف حقيقه الامر قد يعني إذا تنزلنا وعلى لا نتنزل هذه المسائل لكن رجل يدعي العلم ويدعي الفقه ثم يقول اليهود النصارى ليسوا كفارا هذا من ابطل الباطل ثم اذا مات منهم من مات يترحم عليه ويدعو له بالمغفره ثم يعزيهم به كون البارد جل وعلا يعوضهم خيرا منه إلى آخر الماء. هذه ردة عن الإسلام هذا بالاجماع هذا نحن لو ما كفرنا نكفر هذا لا يجوز السكوت عليه البته إذا قال هنا وضم إلى ذلك أن اعتزلهم قال وعاب ما كانوا عليه كفر كما قال الله عنه إنني براء مما تعبدون يعني من الذي تعبدونه من المعبدات ذاتها فتبرأ من العابد قبل المعبود يعني من الأشخاص قبل المعبود لماذا لأن فساد العابد أشد المعبود حجر قد لا يتحرك لكن الذي يعبد هو الذي يدعو إلى ماذا إلى الشرك الأكبر هو الذي يلبس هو الذي يؤلف وهو الذي يسوغ الشرك والكفر حينئذ العابد صار أشد خطرا من من المعبود ولذلك قال تبرأ من العابد قبل المعبود وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان قال تعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله اعتزلكم أنتم قبل ماذا قبل الذي تدعونه من دون الله فالاعتزال يكون لشيئين للكافر ذاته يجب العالم واجنبني لابد أن تكون في جانب ونحن في جانب هذا أول ثانيا المعبودات ذاتها فنعتزل هذه المعبودات إلى قولي فلما اعتزلهم فهذا هو تحقيق التوحيد وبه تظهر مناسبة الآية لي للترجمه حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من الذين معه؟ اخوانه من الأنبياء إذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أعلنوها وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء إذن الاصل ماذا العداوه والبغضاء اذا قال المسامح الاصل ارتد عن الاسلام بس كذلك هذا نص القران ماذا تفهمون قال وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا الى ان تقوم الساعه لن يكون في زمن لن يكون فيه عداوه وبغضاء بين اليهود والنصارى وبين بين المسلمين ومن يقول بأن النصارى كفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والآن ليس بكفار لأنهم الآن مسالمون هكذا يقول بعض المرتدين الذي لا يكفره فهو كافر أن النصارى إنما كانوا كفارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظر التحريف يصل الى إلى أي حد لماذا؟ لأنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآن فلا يقاتلون وما الذي يجري الآن في بلاد المسلمين في الشمال والجنوب وغيره الا يقاتلون المسلمين لو لم يقاتلوا سلمنا بأنهم لم يقاتلوا هل عدم المقاتلة تدل على عدم البغض لهم جواب لا هذا مقطوع به قال هنا فقال قد كانت لكم اسوه حسنة في إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده اذا امنوا بالله وحده حينئذ صاروا ماذا صاروا اخوانا لنا انما المؤمنون اخوه واما قبل ذلك فلا حينئذ لا يكونون اخوه البتة وقال المصنف رحمه الله تعالى ان ابراهيم كان امه لئلا يسوحش سالك الطريق من قله السالكين قانتا لله لله لهذا قيد لو جعله وصفا خامسا لكان اجوا ولذلك قال المصنف لا للملوك ولا للتجار المترفين يعني قانتا لله لا لغيره يعني لا يتعبد ولا يطيع غير الله عز وجل لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين هل هناك علماء مفتونون نعم في كل زمان وفي كل مكان علماء على صنفين علماء سلاطين مفتونون به بالدنيا عندما يتكلم يفتي ويمسك على حسب ما يملى عليه هذا لا يخلو منه الزمان منذ أن وجد القرن الثاني والثالث إلى يومنا فهو موجود ولا ينبغي إنكاره والصنف الثاني عالم آخرة عالم ملة دين بمعنى أنه لا يحركه إلا الدين ليس الذي يحرك الوظيفة يتكلم بحسب وظيفة قل لا يحركه الدين متى ما رأى واعتقد أن دين الله عز وجل قد أوجب عليه أن يتكلم تكلم رضي أو لم يرضى فلان أو غيره وإذا دل دينه على أن يمسك أمسك فالإمساك قد يكون هو الطاعة الإمساك عن بعض العلم عن بعض الفتاوى ولا شك أنه مما دلت عليه النصف الشرعيه لكن يكون الموجب ما هو الكتاب والسنة وكذلك الافتاء يكون موجبه الكتاب والسنة ولذلك قال قول العلماء المفتونين ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين زعم أنه من المسلمين زعم إذا لا يسلم له كثر سوادهم يعني ها تكثير السواد أن يكون معه أن يجامعهم ب ببدنه حينئذ المجامع بالبدن كذلك خطيرة فإذا كان كذلك فقال مصنف رحمه الله تعالى زعم حينئذ لا يسلم له أنه من المسلمين وثناء الله تعالى على أحد يراد منه اولا محبته أثنى الله عز وجل هنا على إبراهيم عليه السلام وحينئذ أثنى عليه لأنه يحبه جل وعلا إذن ماذا يراد منه محبته عليه الصلاه والسلام ثانيا الاقتداء به في هذه الصفات المذكورة لأن من العبادات طريقها ماذا طريقها ثناء الرب جل وعلا عليه سبق وياتي إن شاء الله تعالى أننا كيف نعرف أن هذا القول أو هذا الاعتقاد أو هذا الفعل أنه عبادة أو ليس بعبادة من الطرائق في إثبات العبادات الثناء من الباري جل وعلا إما على الفعل وإما على المتلبس به فإذا قال والله يحب المحسنين ونتعلق بالشخص إذا أحب المحسنين لماذا؟ لإحسانهم إذا الإحسان عبادة وهنا أثنى على إبراهيم عليه السلام لهذه الأوصاف، إذن هذه الأوصاف المذكورات تعتبر من من العبادات. حينئذٍ يكون ماذا؟ حنيف قانة لله تعالى لم يكن من المشركين. كل ذلك مما يتعبد به العبد ربه جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، إذن قاله نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله والذين هم بربهم لا يشركونه والذين هم بربهم لا يشركون لا يشركون بربهم بربهم هذا جار ومجرور متعلق بقول يشركون حينئذ تقديم محق حق التاخير يفيده قصر والحصر لا يشركون بربهم لا يشركون بربه اما غيره جل وعلا فهذا لا يتعلق به شرك اصلا وإنما الشرك والصلاح أو حقيقه شرعية مفادها صرف العبادة لغير الله عز وجل قال هنا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بهذه الصفات الحميدة فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون يعني من عذاب جل وعلا وجلون, وجلون والوجل هو الذي يكون خوف عن عن علمه قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآيات ربهم أطلق الآيات وتشمح إذن الكونية والشرعية يؤمنون اي يصدقون ويعملون بما دلت عليه الآيات الشرعية اي يؤمنون بآيات الكونية والشرعية ثم طبع على أعمالهم الصالحة بطابع الاخلاص وهو السلامة من الشرك قليل وكثيره صغيره وكبيره فقال والذين هم بربهم لا يشركون هذا الشاهد والذين يعني من صفاتهم بربهم لا يشركون لا نافية يشركون فعل مضارع جاء في صيغة النفي حينيذ نكون من صيغ العموم ولذلك قال المصنف السلامة من الشرك سلامة من قليله وكثير يعني لا يقع عندهم أدنى شرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر أو كان خفيا أو كان خفيا فحينئذ بسلامته من الشرك بحذافينه وشوائبه حينئذ صار لهم الوصف وتحقيق التوحيد وأما سلامة من المعاصي والإصرار عليها فهذا إذا تم الإخلاصه حينيذ كما مر معنا إذا تم إخلاص العبد لربه جل وعلا امتنع أن يصر على معصيته فإذا كان كذلك فإذا ثبت لهم الإخلاص التام لا نحتاج إلى قيد الإصرار على المعاصي وأما مطلق المعصية وقوعها قلنا هذا ليس بشرط في تحقيق التوحيد إنما الشرط في تحقيق التوحيد هو الإصرار على المعصي يعني عدمه شرط عدمي لا يصر على معصيته أما أن يقع في معصيته هذا لا يسلم منه عبده حينئذ لا نحتاج ان نقول أن المراد بالشرك هنا ماذا قد قال به وله وجه لا بأس به قال به بعض العلم أن المراد بالشرك المنفي هنا الشرك بالمعنى العام والشرك بالمعنى العام عند السلف وهذا ما بناه على قول عمر رضي الله تعالى عنهم السابق معنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بذنب فأخذ بعضه العلم من هذه العبارة وغيرها أن السلف يطلقون الشرك بالمعنى الأعام يعني جنس الشرك فيدخل فيه المعصية حينئذ يكون المراد بالشرك هو اتباع الهوى ثم اتباع الهوى قد يكون بصرف عبادة لغير الله تعالى محظة فيقع في الشرك الأكبر أو دون ذلك فيقع في الشرك الأسر أو في مجرد معصية يصر عليها حينئذ يكون متبعا لهواه وفيه شيء من التعلق كذلك حين بالشرك الشرك بالمعنى العام يكون هو المراد هنا لكن قلنا الشرك هذا صلاح أو حقيقة شرعية وإذا كان كذلك فالأولى عدم تعميمه أولى عدم تعميمه لأنه لم يرد في النص الشرعي لا كتابا ولا سنة وصف مطلق المعصية بأنها شرك وإنما هو فهم لبعض السلف قال هنا قول لا يشركون فاستروا بعض بالمعاصي بالمعنى الأعام المعاصي بالمعنى الأعام شرك لأن صادرة عن هوى مخالف للشرع فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأما المعنى الأخاص فهي قسمان شرك وفسوق هذا الذي جاء به النص معاصي شرك وفسوق وهنا سمى ماذا وقيد نفاء الشرك لحذا حينئذ هل يرد أن المعاصي داخلة هنا في عدم النفي الجواب له لأن من تم إخلاصه حينئذ لن يصر على, على معصيته ولك أن تقول لو لم يدل النص على هذا بالنصوص الأخرى الدالة على أن تحقيق التوحيد لن يتم إلا بسلامة من إصرار على المعاصي يكون الدليل مركبا فلا يلزم أن نأخذ من هذا النص قال هنا والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب وهذا الذي ذكره المصنف اولى مما ذكره الشيخ العثمين رحمه الله تعالى في القول المفيد يعني أن قوله لا يشركون المراد به الشرك الأكبر والأصال فإذا تم انتفاء ذلك سلزم عدم الوقوع في المعصية عدم الإصرار على على المعصية فيكون محققا للتوحيد ومن لا فلا يعني ومن لا يكونوا كذلك فلا يتحقق فيه الوصف وهو تحقيق التوحيد وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر يعني الاعمال الصالحات عبادات لا تصح مع مع الأكبر لأنه مبطل لها كالحدث إذا دخل الطهر أبطلها أفسدها كذلك الشرك الأكبر إذا دخل العبادات أبطلها وافسدها فإن سلم من الاكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصار. الأعمال لا تنمو ولا تزكو إلا بالسلامة من من الأصار. إذا سلم من الأصار حينئذ تم له اخلاصه فلن يصر على على معصية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبيل حسين بن عبد الرحمن قال رحمه الله تعالى تابعي هو ابن عمي منصور. من بن عبد الله بن الربيعة أبو عتاب السلم الكوفي حافظ الحج المعمر ولد في زمن معاوية ولد في زمن معاوية وقيل ابن عتاب بن فرقد السلمي أبو الهذيل الكوفي أحد العلام ومن كبار أصحاب الحديث ثقة روى عن جابر وعمارة وسعيد من الجبيل وغيرهم وعنهم شعبة وثوري وجماعة مات سنة ستون وثلاثين بعد المئة وله ثلاث وتسعون سنة قال كنت عند سعيد بن جبير متابعي كذلك رحمه الله تعالى هو ابن هشام الواليبي الاسدي مولاه الكوفي أبو محمد الإمام الفقيه وكان من جلتي يعني من كباري من جلتي أصحاب بن عباس قال الذهبي روى عن ابن عباس فأكثر وجود فأكثر وجود روى عنه وعن ابن زبير وغيرهما وعنه ابنه عبد الملك وعبد الله وأبو اسحاق ويعلى وجماعة قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين فما أمهله الله بعده ولم يذق غمضا حتى مات يعني حجاج ورؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال قتلت بكل قتيل قتله قتله مرة يعني وبسعيد بن جبير سبعين قتله قتله بالكسر الهيئة ها؟ وأما بي بالفتح فهي المرة يعني. سبعين سبعين مرة. كان ظالما وكفره بعض السلف كذلك لذلك خرجوا عليه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم راى الكوكب الذي انقضى الب اختلفوا فيه فكفره بعض أهل العلم الحجاج هذا معلومة كفره بعض السلف من لم يكفره لم يقل لمن كفره انت خارجيون انتبه كذلك وهذا ما نقول عن, عن السلف فدل ذلك على أن السلف قد يختلفون في تنزيل بعض الاحكام الشرعيه في التكفير وعدمه لكن لا يلزم من ذلك الحاقهم بي اهل البدع قد يخطئ مثلا في التنزيل لكن لا يلزم من ذلك أن يحكم عليه بكونه مبتدعا لذلك الناس الآن عندهم شغف الان بقضيه تكفير خارجي خوارج تكفيريين هكذا مطلقا كل من كفر ولو بمكفر الان في هذا الزمن يسمى خارجيا سمم تكفيري هكذا هذا الموجود الان من هو الخارجي الذي يكفر ولو كفر عابد الصنم ولو كفر عباد الاوثان هذا خوارج لذلك يقال ان خوارج لماذا لان نكفر عباد الاوثان هذا خارجي إذن الخارجي من هو الآن في هذا الزمن من يكفر مطلقا ولو كفر بمكفر ولو كفرنا لهد النصارى سياتي بعد الزمن انتظروا بعد زمن لو كفرنا لهد النصارى سيكون خوارج ولذلك يسمم نعم نترك هذه نقول الذي يكفر بمكفر لا يسمى خارجياً البتة وإنما الذي يكفر بالمعصية هو الذي يكون خارجيا هو الذي يكون خارجيا ثم إن حصل خلل أو خطأ عند العالم فكفر من تعتقد أنه ليس بكافر لا يلزم كذلك أن تلحقه بالخوارج لأنه ما كفره إلا لامر يعتقد أنه ماذا أنه كفر فرق بين إنسان يقول أكفر بالربع بالربع. هذا لا شك أنه ماذا؟ منهج الخوارج لأن التكفير بالربا هذا يعتبر منهج الخوارج لكن قال أنا أعتقد أنه السحل فكفره حينئذ تقول هذا خارجي لا فلذلك من القراء عند بعض أهل العلم أن وضع الربا بصفه أشبه ما يكون بصفة نظام وإدارة وحماية أنه السحلال مرأ هذا النوع انه السحلال وكفر لا تقل خارجيا لان فرق بين أن يقول ماذا بين أن يستدل بهذه الأفعال على أنه قد اعتقد حل الربا قد تخطئه في ماذا في كونه جعل هذا قرينه لكن لا يحل لك أن تقول هذا منهج الخوارج فانتبه الان الخوارج هذا صار على على اللسان خوارج التكفريين في أضالة إلى آخره قال هنا قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة قضى البارحة أي كوكبا رجم به تلك الليلة والقائل هو سعيد بن جبير والكوكب النجم قضى بالقاف والضاد أي سقط والبارحة هي أقرب ليلة مضت بارحة هي أقرب ليلة مضت قال ثعلب غير يقال قبل الزوال رأيت الليلة قبل الزوال يعني اليوم مثلا السبت قبل الزوال رأيت الليلة على ليلة السبت وبعد الزوال تقول رأيت البارحة وهي مشتقة من بارحة إذا زال وفيه فضيلة السلف وان ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة طبيعه كما يقول بعضهم خصوفه نحو ذلك من الطبائع قال بل يعلمون أنه آية من آيات الله قال فقلت أنا قال حسين بن عبد الرحمن أنا رأيته ثم قلت يعني حسين أما إني أما أني أما إني لم أكن في صلاة قال هو حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقضى يصلي يعني ما الذي قال البارحه يعني يحتمل أنه في السحر في آخر الليل قال أنا رايته إذا من الذي يقوم في هذا الوقت الأصل فيه الا يصلي قائم الليل ولم يكن كذلك فاراد أن ينفي عن نفسه هذه طريقة السلف خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي فنفع عن نفسه ايهام العبادة وهذا يدل على حرص السلف على الاخلاص وإبعادهم عن الرياء وتزين بما ليس فيهم قال وأما بالتخفيف حرف حرف ماذا عندكم حرف السفام الصوح حرف السفتاح حرف السفتاح بمنزلة ألا ألا ليست حرف السفام انما هي حرف السفتاح يعني يستفتح بها الكلام قال وأما بالتخفيف يعني ليست أما بالتثقيل أما بالتخفيف حرف السفتاح بمنزلة ألا فإذا وقعت إن بعدها كسرت أما إني أو قول آخر في أما الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي ذلك الشيء حق هكذا قدره ومدم أنها استفهاما أصلا يقول ماذا أذلك شيء حق أذلك هذا الصواب لأنه جعلها على القول الثاني ماذا الهمزة للاستفهام فلا بد من ذكرها حينئذ الصواب ان يقال أول همزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي ذلك. شيء هكذا بي بهمزة الاستفهام حق والمعنى حقا وعلى هذا القول الثاني إذا كانت الهمزة للاستفهام وما بمعنى شيء حينئذ تفتح أن بعدها يعني يقال ماذا اما أني أحقا أني إلى خير هنا قال الأول وحينئذ نقول هي على وجهين أما تكون على وجهين مصنفونها لم يضبط فهي على وجهين الأول أن تكون حرف استفتاح بمنزلة الا كما ذكر المصنف الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بمعنى حقا أو بمعنى أحقا بهمزة الاستفهام وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي أذلك الشيء حق فالمعنى حينئذ أحقا وهذا هو الصواب وموضع ما النصب على الظرفيه وهذه تفتح أن, بعدها تفتح ان بعدها قال اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت بضم اللام وكسر الدال يقال لدغته العقرب وذوات السموم تلدغه لدغا لسعته اي اصابته بسمها واللدغ واللسع واللسم بتسكين السين بمعنى أو اللسع بالنابي وقيل بالذنب بي بالفم يعني فأوجب لي اللدغ الاستيقاظ لأني كنت اصلي إذا المراد هنا لدغت بمعنى أصابتني عقرب أو شيء مما يلدغ حينئذ حصل لي الاستيقاظ ولم كنت ماذا ولم, ولم أكن مصليا قال ولكني لدغت قال يعني سعيد فما صنعت قلت وهو حسين ارتقيته وفي لفظ لمسلم استرقيت اي طلبت من يرقاني وافتعل والسفعل قد تاتي بمعنى واحد سرقيت ارتقيت قد يكون به بمعنى واحد افتعل بمعنى استفعل قال سعيد فما حملك على ذلك ساله عم السنده في فعله هل كان مقتديا او لا ففيه طلب الحدة على صحة المذهب يعني لما قال ارتقيت يعني رقيت نفسي قرأت على على نفسي قال لو سعيد فما حملك على ذلك بأي دليل شرعي ارتقيت هل هو بدليل من كتاب أو سنة أو اجتهاد قال قلت قال الحصين حديث حدثناه الشعبي رحمه الله تعالى هو عامر ابن شراحيل وقيل عامر ابن عبد الله بن الشراحين الشعبي حميري الهمداني أبو علي هكذا كان الصاب عمر كنية مشهورة بابي عمرو عمر وليس بأب علي أبو عمرو ولد في خلافة عمر من كبار فقهاء التابعين وثقاتهم روى عن علي وسعد من أبي وقاس وغيرهما وعنه أبو إسحاق السبيعي وأشعث خلق يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته يعني من سرعتي حفظه مات سنة ثلاث بعد المئة وحديث هكذا بالرفع فاعل بفعل محذوف أي حملني على الاستلقاء حديث إلى آخرهم قال وما حدثكم قال سعيد لحصي وما حدثكم يعني الشعبي يعني الشعبي به من جواز الرقية قلت حدثنا عن بريدة تصير برده ابن الحصيب ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي من المهاجرين كنيته أبو عبد الله المتوفى بمر سنه اثنين وسبعين وقيدة نعم سنة اثنين وستين وقيدة ثلاث أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. أنه قال يعني بوريدة. لكن المراد به ماذا؟ أنه قال يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا صار حديث مقوفا على بوريدة. لكن المراد به أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى هل المراد لا رقية بمعنى نفي الجنس أو نفي وصف أضيف إليه النكرة الثاني لو حملته على قول لا رقية إلا من عين أو حمى معينئذ نفيت أصل الرقية فلا يرقى إلا من هذين الأمرين ولكن الرقية ثبتت في غير هذين الأمرين فدل ذلك على أن المراد هو المضاف المقدر يعني لا رقية أنفع إضافة بمعنى النسبة هنا لا رقية أنفع واولى وأشفى من كذا هذا يدل على ماذا؟ على أن الرقية قد تكون من شيء آخر غير المذكورين ولذلك قدر الشالح هنا هو قول الخطابي أي لا رقية أشفى واولى من رقية العين والحمى قاله الخطابي وإنما خص العين والحمى لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية ولو قال لي وجود النص والله أعلم بذلك لكان اولى لأن هذه الأمور غيبية ولا ندري عنها على جهة التفصيل قال فالرقية بالقوى الرحمنية كالنفسي والريق اولى وأشفى ما يدفع الايماني الروحاني به هذين النوعين ما يدفع الإيماني الروحاني به هذين النوعين ولا يمنع جواز الرقيه من غيرهما من الامراض لأنه أمر بالرقية مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرقيه مطلقا فدخل فيه الرقيه من العين ومن الحمى ومن غيرهما فدل ذلك على أن النفي هنا للرقيه ليس المراد أصل وجود الرقيه وإنما المراد تماما النفع وقد رقى صلى الله عليه وسلم ورقية يعني رقى غيرهم للصحابة ورقي هو رقاه جبريل عليه السلام قال والعين هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهم قد يكون حبيبا بمعنى أنه قد يعينه وهو يحبه لكنه قد يعجب به بشيء ما ولا يبرك فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها قيل العين هي نظرة من حاسد نفسه خميثة تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر فيه في المصاب ولا يشترط أن يكون ماذا أن يكون من حاسد لكن هذا هو الغالب هذا هو الغالب أن تقع من من حاسد ولذلك الأم قد تعين ابنتها والعكس قال هنا ومن أسباب العين أن يتعجب الشخص من الشيء فيراه فتتبعه نفسه هذا المراد فيتضرر ذلك الشيء منه يقال عانه يعينه فهو عائن إذا أصابه بالعين ويندفع شره بأسباب منها التعوذ بالله من شره يعني من شر العائن الحاسد إذا علمت أن هذا إنما يذكر الأشياء ويتعجب بها على جهة الحسد تتعوذ منه من ذاته أعوذ بالله من فلان قال والصبر عليهم وفراغ القلب من الاشتغال به وهذا من اجود ما يدفع العين يعني عدم تعلق القلب بها الذي دائما وسوس كلما أصيب بشق هذا عين هذا عين كلما راى شيئا من نفسه ولو تاخر في نوم أو نحو ذلك او حفظ أو مذاكرة قال هذا عين اصبت بعين هذا هذا يكون جاهزا لاصابه العين هذا تصيب مباشره لكن الذي يدفعها كلما راى شق لا ليست بعين هذا يكون مجاهدا لها فإذا تقبلت النفس وكانت مستعدة حينئذ قبلت العين كالذي يعتقد دائما أنه ماذا أنه سيمرض سيمرض هذا إذا اعتقد أنه سيمرض سيمرض لماذا؟ لأن النفوس تتكيف بما تتألف بها العقول يعني إذا كيف نفسه عقلا على شيء ما إذا اعتقد المرض وهو ليس بمريض سيمرض ولذلك العكس صحيح إذا اعتقد الصحة أنه صحيح ولو كان مريضا سيصح بإذن الله تعالى ولذلك قالوا فراغ القلب من اجتغال به والإحسان إليه يعني للعائن الحاسد هذا الذي يحسدك أحسن إليه مهما أمكن والصدقة وتقوى الله والتوكل عليه والإقبال إليه ومعرفه أن الأسباب كلها بيده سبحانه قال والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم الحية والعقرب وشبههما أو المراد به السم أو الإبرة وفي رواية من الحية و والعقرب لا رقيه الا من عين وحمى ياتي تتمه البحث ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين